هذا الفصل الذي نتكلم فيه الآن إن شاء الله معقود لأحكام النذور ومعنى النذر أن يلتزم الشخص أن يجعل على نفسه يعني أن يلتزم قربة شيئا فيه ثواب غير متعين عليه ليست مفروضة عينا عليه والأصل فيه آيات كقوله تعالى وَلْيُوفُوا نذورهم وأيضا أحاديث كحديث البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فإن كان النذر نذر تبرر تابارا ثم راء فلا كراهة فيه ويأتي بيانه معنى نذر التبرر إن شاء الله وللنذر ثلاثة أركان صيغة ناذر ومنذور وصيغة الناذر يشترط فيه الإسلام ويشترط فيه الاختيار وأن يكون تصرفه فيما ينذره نافذا فالكافر لا يصح نذره والمكره لا يصح لا يصح نذره والمحجور الذي حجر القاضي على ماله لا يصح تصرفه في النذر الذي هو قربة مالية معينة وكذلك لا يصح النذر من صبي في مثل هذا وكذلك لا يصح من المجنون أما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالالتزام كلله علي كذا أو علي كذا يشعر أنه التزم هذه القربة فإذا جرى النذر على الوجه الذي ذكرناه لزمه فإذا نذر الشخص أنه إن فعل فلان له كذا يجازيه بكذا إن فعل فلان كذا يجازيه بكذا بشيء مباح هنا لم يثبت النذر لأن النذر لا يثبت في المباح إنما لابد فيه من القربة هو كلام صاحب المتن في هذه المسألة غير مستقيم لأنه يقول ويلزم والنذر يلزم في المجازات على مباح على كل هذه المسألة من المتن تكوها لأن كلام صاحب المتن ليس مستقيما فيها لا يوافق كلام علماء المذهب يعني حتى أوضح الكلام هنا الكلام الذي يذكره أبو شجاع ظاهره يفيد أن الشخص إذا قال إن حصل كذا إن فعل فلان كذا إن حصل كذا أفعل كذا علي أن أفعل كذا وهذا الشيء الذي نذر أن يفعله مباح كلامه يفيد ظاهر الكلام يفيد على أنه يجب عليه أن يفعل لأنه هنا وقع مجازاتا ولو كان على مباح وهذا مخالف لكلام علماء المذهب لأن علماء المذهب قالوا لا يثبت النذر في مباح إنما يثبت النذر في قربة يعني مثلا إذا نذر إنسان إن حصل كذا أكل خبز القمح شهرا لا يلزم لل... إذا قال علي أكل خبز القمح شهرا إن, ح... إن حصل كذا مع أنه في المجازات مجازات على أمر حصل يعني لا يلزم لأنه في مباح أكل خبز القمح ليس قربة هيك ظاهر العبارة علم مراده غير ذلك لو, قال, لو قال لا يثبت في المباح ولعل هذا سبق قلم يعني ما أراد أن يكتب كلمة المباح فسبق قلمه فكتبها أما إذا كان النذر على فعل طاعة مقصودة ليست متعينة على الشخص فيثبت النذر عند ذلك مثال ذلك كأن ينزوا عتق عبده أو عيادة مريض أو البدء بالسلام أو تشيع جنازة وكقراءة سور معينة أو كأن ينظر أن يطيل قراءته في الصلاة أو كأن ينظر أن يصلي في جماعة بغير الجمعة في كل هذه الأحوال النظر يثبت لأنه ليس واحد منها فرض عين عليها أما لو نذر أن يصلي فرض الظهر فلا يثبت لأنه فرض عليه أين عليه أن يصليه وإذا نذر أن يعصي الله لم يثبت أو إذا نذر فعل مكروه كذلك لا يثبت قد جاء في الحديث لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله فإن قال الشخص إن شف الله مريضي أو جاء قريبي من السفر أو سلمت من الضرر الفلاني أو نحو ذلك فلله علي أن أصلي عشر ركعات نفلا أو أن أصوم كذا من النفل أو أن أتصدق بكذا من الصدقة غير الواجبة أو نحو ذلك فهنا لزمه إن حصل ما علق عليه أن يفي بالنذر. إن حصل ما علق عليه النذر لزمه أن يفي بالنذر وله ثواب في ذلك فإن قال لله علي أن أصلي صلاة نافلة يحصل النذر بصلاة ركعتين معين أي صلاة إذا قال الشخص لله علي أن أصوم من غير أن يعين مدة يكفيه صوم يوم وإذا نذر أن يتصدق من غير تعيين كمية يكفي أن يتصدق بما يعد مالا في الشبع، بما يعد مالا ما له قيمة مالية وإن لم يعلق النذر بشيء ما قال إن شف الله مريض لا ما علق بشيء في هذه الحال يلزمه أيضا الوفاء به وله الثواب ولو علق الشخص النذر بمشيئة الله تعالى لم يصح لو قال لله علي أن أفعل كذا إن شاء الله من باب التعليق لا يصح النذر إلا إذا قصد بقوله إن شاء الله التبرك ليس التعليق على المشيئة ولو قال إن قتلت فلانا فلله علي كذا لم يصح النذر لأنه نذر في معصية ولا كفارة عليه عند ذلك وما ورد والحديث الذي ورد أنه لا نذر في معصية وكفارة ذلك النذر كفارة يمين ضعيف لا تقوم به حجة وكما ذكرنا لا ينعقد النذر لا على فعل شيء مباح ولا على ترك فعله وذلك كأن ينظر أن لا يأكل لحما أو لا آكل خبزا أو لا أشرب لبنا أو كأن ينظر أن ينام مثلا ست ساعات أو ما شابه ذلك وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا مرة واقفا في الشمس فسأل عنه فقالوا له هذا أبو إسرائيل نزوى أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وهذا الحديث في البخاري منه يعلم أن النذر في المباح لا يثبت ويعلم من هذا أنه في شريعتنا لا يتقرب بالصوم عن الكلام وكان هذا جائزا في الشرائع السابقة كانوا يفعلونه على وجه القربة الملك أليس قال للسيد مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وإذا قال الشخص نذرت لزيد ثمر بستاني مدة حياته فإنه صحيح ينعقد هذا عمل طاعة قربة مالية أو إذا قال نذرت أن أصوم كل اثنين ما تبقى من حياتي، هذا يصح وإذا نذر إتيان الحرم حرم مكة لزمه نسك حج أو عمره فإن نذر أن يمشي إليه فعليه مع ذلك المشي ولو نذر صلاة أو صوما في وقت معين ففاته لعذر أو لغير عذر فعليه أن يقضيه ولو نذر صلاة قاعدا جاز أن, يف أن يأتي بها قائما لأن هذا أفضل أما إن نذر أن يصليها قائما لم يجوز له القعود ولو نذر أن يعتق عبدا أجزأه ولو كان في العبد نقص كأن كان كافرا ولو نذر أن يعتق عبدا ناقصا أجزأته رقبة كاملة لأنها شو؟ أفضل. إلا إن عيا إلا إن نذر أن يعتق هذا العبد بعينه فيلزمه لا شك ولو نذر زيتا أو شمعا لإسراج مسجد ونحوه صح النذر إن كان هناك من ينتفع بهذا الإسراج أما إن كان الموضع بحيث لا ينتفع أحد من الإضاءة من الإسراج فلا يصح النذر أحيانا بعض المساجد تكون خالية في الليل تكون في أماكن بعيدة خالية